لا ميه العرب للشنفرى ثابت بن اوسن الازدي اقيموا بني امي صدور مطيكم فاني الى قوم سواكم لاميلوا فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وارحل وفي الارض من أل للكريم عن الاذى وفيها لمن خاف القلا متعزل لعمرك ما في الارض ضيق على امرئ سرى راغبا او راهبا وهو يعقل وليدونكم أهلون سيد عملس وارقط زهلول وعرفاء جيال هم الرهط لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما جر يخذل وكل أبي باصل غير أنني إذا عرضت اولى الطرائد أبسل وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل وما ذاك إلا بستة عن تفضل عليهم وكان الأفضل المتفضل وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسن ولا في قربه متعلل ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إصليت وصفراء عيطل هتوف من الملس المتون يزينها رصائع قد نيطت إليها ومحمل إذا زل عنها السهم حنت كأنها مرزأة عجلا ترن وتعول ولست بمهياف يعشي سوامه مجدعة سقبانها وهي بهل ولا ان أكهى مرب بعرسه يطالعها في شأنه كيف يفعل ولا خرق هيق كأن فؤاده يظل به المكاء يعلو ويسفل ولا خالف دارية متغزل يروح ويغدو داهنا يتكحل ولست بعل شره دون خيره ألف إذا روعته تاج أعزل ولست بمحيار الظلام إذا انتحت هدى الهود للعسي في أهماء هوجل إذا الأمعز الصوان لاقى مناسمي تطاير منه قادح ومفلل أديم مطال الجوع حتى أميته وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل واستف ترب الارض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول ولولا اجتناب الذام لم يلف مشرب يعاش به إلا لدي ومأكل ولكن نفسا مره لا تقيم بي على الذامئ الا ريثما اتحول واطوي على الخمص الحوايا كمن طوت خيوط ماري تغار وتفتل واغدو على القوت الزهيد كما غدا ازل تهاداه التنائف اضحل غدا طاوي يعارض الريح هافيا يخوت بأذناب الشعاب ويعسل فلما لواه القوت من حيث أمه دعا فأجابته نظائر نحل مهلهله شيب الوجوه كأنها قداح بكفي ياسر تتقلقل أو الخشرم المبعوث حثحث دبره محابيض أرداه النسام معسل مهرتة فوه كأن شدوقها شقوق العصي كالحات وبسل فضج وضجت بالبراح كأنها وإياه نوح فوق علياء ثكل وأغضى وأغضت واتسى واتست به مراميل عزاها وعزته مرمل شكا وشكت ثم ارعوا بعد ورعوت وللصبر إن لم ينفع الشكو اجمل وفاء وفاءت بادرات وكلها على نكض مما يكاتم مجمل وتشرب أسآل القطى الكدر بعدما سرت قربا أحناؤها تتصلصل أهممت وهمت وابتدرنا وأسدلت وشمر مني فارط متمهل فوليت عنها وهي تكبو لعقره يباشره منها ذقون وحوصل كأن وغاها حجرته وحوله أضاميم من سفر القبائل نزل توافين من شتى إليه فضمها كما ضم أذواد الأصاريم منهل فعبت غشاشا ثم مرت كأنها مع الصبح ركب من احاضه مجفل وآلف وجه الأرض عند افتراشها بأهدأة به سناس قحل وأعدل منحوضا كأن فصوصه كعاب دحاها لاعب فهي مثل فإن تبتئس بالشنفرى أم قسطل لما اغتبطت بالشنفرى قبل أطول طريد جنايات تياسرن لحمه عقيرته لايها حم اول تبيت اذا ما نام يقضى عيونها حثاثا الى مكروهه تتغلغل والف هموم ما تزال تعوده عيادا كحم الربع او هي اثقل اذا وردت اصدرتها ثم انها تثوب فتاتي من تحيت ومن علو فاما تريني كابنت الرمل ضاحيا على رقه أحفى ولا اتنعل فاني لمولى الصبر أجتاب بزه على مثل قلب السمع والحزم افعل وأعدم اعدم احيانا واغنى وإنما ينال الغنى ذو البعدة المتبذل فلا جزع من خلة متكشف ولا مرح تحت الغنا اتخيل ولا تزدهي الاجهال حلمي ولا ارى ساؤلم باعقاب الاقاويل انمل وليلة نحس يصطلي القوس ربها واقطعه اللاتي بها يتنبل دعست على عطش وبغش وصحبتي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 فلم تك إلا نبأة ثم هومت فقلنا قطا قد ريع أم ريع أجدل فإن يك من جن لأبرح طارقا وإن يك إنسا ماكها الإنس تفعل ويوم من الشعرى يذوب لوابه أفاعيه في رمضائه تتململ نصبت له وجهي ولكن دونه ولا سطر إلا الأتحمي المرعبل وضاف إذا هبت له الريح طيرت لبائد عن أعطافه ما ترجل بعيد بمس الدهن والفلي عهده له عبس عاف من الغسل محول وخرق كظهر الترس قفر قطعته بعاملتين ظهره ليس يعمل وألحقت أولاه بأخراه موفيا على قنة أقعي مرارا وأمثل ترود الأراوي الصحم حولي كأنها عذارا عليهن الملاء المذيل ويركدن بالآصال حولي كأنني من العصم أدفى ينتحي الكيح